بوك تو نجفن خمسة واربعون خمسة واربعون اموزبان في السينما في السينما, السينما. موزبا اقارونك مني نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما ما ايديو فيلم لس اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد او فيلم teljesen الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما. أين شباك التذاكر؟ أين شبكة التذاكر؟ بنك هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ منجيبك بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ ميكور kezdüdik az előadás. متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ ما الديكتارت أوف فيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ أريد أن أجلس في الخلف. أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في, الخلف. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. كُزِّيبَنْ سَرَتْنِيكْ يُؤْلِني. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. كان الفيلم مثيراً. كان الفيلم مثيراً. <تصفيق> لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا <تصفيق> لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب كان أفضل. كيف كانت, كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Vollt هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a duplavi duplavi duplavi.buuk2.de cím alatt